117. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا 118. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا 119. ثم لنن عَن مِن كُل شيعة أيُهم أشد على الرحمنعتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها أصليا وإن منكم 119. حتما مقضيا 110. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا 111. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا 114. أي الفريقين خير مقاما 115. قال الذين كفروا للذين آمنوا 116. أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن 111. أحسن أثاثا ورئيا 112. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا 113. حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا 117. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى 118. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَا لَوْنَ وَلَدًا أَطَّلَعَ عَلَى الْغَيْبِ أَمِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا كَلَّا سَنَطْوِي مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا 111. ونرثوا ما يقول ويأتينا فردا 112. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا 113. كلا 114. سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا 117. وأن الشياطين على الكافرين تأزهم أزا 118. فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا 119. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا 110. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا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 119. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا 110. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من 119. هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا